أم أتخذ مما يخلق بناته وأصفاكم بالبنين وإذا بشير أحدهم بما ضرب للرحمان مثله ظل وجهه مسود ظل وجهه مسود وهو كظيم أو من ينشئ في الحنية وهو في الخصام غير مبين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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ